أحبابنا في العراق كثرة. حياكم من الجميع يعني يا حبيت يا شخ. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام, السلام الله. ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أخي عبد الكريم من العراق تفضل. تحية لك أخي الفاضل وتحية للشيخ الزغبي محمد و. الله. اسمحوا لي أنا بصراحة يعني منذ زمن أحاول أن أتصل بكم ولا أستطيع والآن قدر الله عز وجل يا إخوة. تفضل. أنا من بغداد. اناديكم من بغداد من ذا أصابك يا بغداد بالعين ألسي قد كنت يوما قرة العين أنا اناديكم من العراق يا خليلي لي هل في مصر عين حزينة تبكي على بغداد لعلي أعينها يا شيخ محمد أنا كنت معتقلا عند الاف من أهل الصنة رجالا ونساء وحملوني امانه قالوا لو لو لو نفد من أهل الإسلام من ينصرنا تنجد بروسيا تنجد بأي إنسان ينقذنا حملت نساء لا تفاعل السجون الله. قتل اهل السنه ومحمدها ونبيا حرقة اللحى يا شيخ وضع في أدبار الشيوخ طلب مني أن أحكي نكتا لهم في الفرن ووضعوا عليه البصل لأن اسمه عمر عمره ثلاث سنوات وقدموه لأبيه ماذا؟ الله مشهد الله من قلنا من مغيس أما من معتز ومن يغيس أما من ابن تيمية وعم. <تصفيق> معكم الله أخي عبد الكريم نسأل الله جل تقدره أن ينصركم على أعدائكم. وأن يعيد للعراق عزها وكرامتها ولأهل العراق اصبروا وصابروا فالله معكم الله معكم الله معكم نحن جميعا معكم كل الذي نملكه على هذا المنبر أن نقول كلمة الحق وأن ندعو عامة المسلمين أن يرفعوا أيديهم للسماء للعظيم للقادر على كل شيء أن ينصركم بإذن الله نسأل الله ذلك اصبروا وصابروا وأنتم إلى خير بإذن الله قلوبنا معكم حفظك الله يا خالد الكريم الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق إلا إلا أن يقولوا ربنا الله وقال لهم انهم يحبون انهم يحبون انهم يحبون انهم يحبون انهم يحبون انهم يحبون انهم يحبون انهم يحبون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 حبوا قرابته وسبوا صحبه جدلان عند الله ممتقوان فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان فئتان عقدهما شريعة احمد بأبي وأمي ذلك الفئتان فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان